O you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 وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحسرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلا فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسي ففدية من صيام، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمت العمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام، فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم في الكعشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد. والحرام، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب.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 ما كسبوا والله سريع الحساب